وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون إننا في زمن كثرت فيه الفتن والآفات حتى اقتحمت الأمم والمجتمعات وغيرت كثيرا من المفاهيم حتى صار كثير من المنكرات مألوفة لا يقبل الجدل فإذا جاء المنكرها قالوا جاءنا بدين جديد وبدعة من القول قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربوا فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتاخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت سنة قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كفر قراءكم وقل فقهاركم وكفر أمراءكم وقل أمناءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين وها نحن عباد الله نعيش في مثل هذه الأسمان وفي كل يوم يظهر من الفتن والمنكرات ما يهون ما كان قبله ليس لهوان ذلك المنكر ولكن لأنه خلفه ما هو أشج منه حتى جعله هينا بالنسبة إليه كما قيل لم أبكي من زمن صعب لشدته إلا بكيت عليه حين أفقده ما قد جزعت على ميت فجعت به إلا ظللت لستر القبر أحسده وَمَا ذَمَمْتُ زَمَانًا في تَقَلُّبِهِ إِلَّا وَفِي زَمَنِي قَدْ سِرْتُ أَحْمَدُهُ قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه وهو بمعنى قول القائل رب يوم بكيت فيه فلما سرت في غيره بكيت عليه وقد أخبر عن ذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه الذي ما ترك طريق خير أو شر إلا بينه لنا فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول النؤمن هذه مهلكة ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزع عن النار ويدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وإن من هذه الفتن. التي غزت ذيار المسلمين وهزت العقائد والأخلاق تلكم الاحتفالات المبتنعة المستوردة من أمم الكفر ومنها ما يحتفل به الكفار في مثل هذا اليوم الرابع عشر من فضاير من كل عام بما أسموه بعيد الحب وقد خلدهم ومع الأسف الشديد بعض المسلمين جهدا منهم بحقيقة الأمر وظن منهم أنه من باب الموضة والتحضر وما علم من كرمه الله بالإسلام أن ذلك من العبادات الوثنية المحرمة التي لا يجوز المشاركة فيها في حال من الأحوال واسمعوا يا عباد الله وتأملوا في حقيقة عيد الحب ففي يوم الرابع عشر من فبراير لعام سبعين ومئتين ميلادي قام الإمبراطور الروماني كلاودس الثاني بمنع عقود الزواج ذلك لأنه لاحظ أن العزاب أشد صبراً في الحرب من المتزوجين الذين يرفضون الذهاب إلى جبهات المعارك فأصدى أمره بمنع عقد أي زواج غير أن أحد القسارس واسمه فالونتان وهو الذي سمي باسمه عيد الحب عارض هذا الأمر واستمر يعقد عقود الزواج في كنيسته سرا حتى اكتشف الامبراطور أمرها فسجنه وفي السجن تعرف على ابنه احد السال تعرف على احد ابنته او تعرف على ابنه احد سجانيه وكانت مصابة بمرض فعالجها فشفيت إلا أنه قد وقع في حبها وقبل أن يُعدم أرسل إليها بضاقة مكتوبا عليها من المخلص من المخلص بارونتان وقد اعتنقت النصرانية مع مجموعة من أقاربها لأنه كان يدعو إلى النصرانية وقد لاحظ بعض المساوسة أن بعض الشباب يجتمعون في بعض القرى في أوروبا في منتصف شهر فبراير ويكتبون اسماء بنات القرية ثم يضعون ذلك في صندوق ثم يسحق كل شاب الوراقة والتي يخرج اسمها تكون عشقته طوال السماء فيرسل لها بطاقة مكتوبة عليها باسم الآلهة الأم أرسل لك هذه البطاقة ثم تستمر العلاقة بينهما إلى عام ثم يستبدلها بعد بمرأة أخرى فلما وجد القساوسة أنه من الصعب الغاء تلك انه من الصعب الغاء تلك الطقوس من عقول اولئك الشباب عمدوا إلى فكرة ترسيخ النصرانيه في قلوب اولئك الشبان فقرروا ان يغيروا عباده باسم الالهه التي كان يستعملها الشباب الى عباده باسم القسيس بغونتان وذلك لكونه رمزاً نصرانياً وفي ذلك يتم رب الشباب بدين نصرانية عباد الله إنه لمن المحزن جداً أن نرى بعض القنوات أو الجرائب أو الاتصالات التي يملكها مسلمون وبين صفوف المسلمين وهم يُروجون لهذا العيد الوثني بينهم إن هذا العيد المُسمَّى بعيد الحُب عيدٌ وثنيٌ نصراني لا يجوز المشاركة فيه بحال من الأحوال يجب قضع يجب قضع جميع الطرق والوسائل المؤدية إليه وذلك أنه من أعياد الجاهلية التي أبضلها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذا اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدأكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر وعلى هذا الحديث لا يجرز الاحتفال بأي يوم واتخاله عيدا يعود كل عام إلا ما حدده الشرر وعرضنه كعيدي الأضحى والفقر إن الإحتفال بعيد الزب إحياء لشعيرة من شعار الكفار وتعظيم لأيامهم الوثنية وتشبهم به في عبادتهم وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من تشبه بقر فهو منهم في الاحتفال بعيد الحب مضادة مصادمة لدين الله وقد في رصل من رصول عقيدتنا ألا, ألا وهو الولاء والبراء الولاء محبة المؤمنين والبراء ضغط الكافرين إن تقليد الكفار في هذا اليوم يقود إلى المحبة القلبية لأعمال المشركين بل للمشركين أيضاً ويزيد الاستئناس بمن يحتفل بهذا اليوم لأن الإنسان عادةً يرتاح لمن يعمل مثل عمله ويتشجع به قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مشابهة أهل الكتاب والأعاجم ونحوهم لا بد أن تورث عند المسلم نوع مودة لهم أو هي على الأقل مضلة المودة فتكون محرمة من هذا الوجه سجدا للذريعة وحسما لمادة حب الكافرين والولاك لهم فضلاً عن كونها محرمةً من وجوهٍ أخرى بالنصوص الوالدة وغيرها انتهى كلامه وليحذر المسلم أشد الحذر من التهنئة بهذا اليوم وغيره من الأعياد المبتدعة لا سيماً الأيام المعظمة عند الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم قال القيم رحمه الله تعالى وأما التهنئة بشعار الكفار المختصة بهم فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم من وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وبمنزلة أن يهننه بسجوده للصليب بل إن ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد زمقتاً من التهننة بشرب الخمر وقتل النفس ثم قال رحمه الله وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري ما كمن تهنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وصفضه انتهى كلامه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا اعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي والصالحين وأشهد أن محمد العبد هو خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فاعلموا عباد الله أن الاحتفاظ بعيد الحب والمشاركة فيه كما أنه قدح في العقيدة فكذلك هو إزراء بالأخلاق وشهادة عن النفس بالفجور فكم هو من الخزي والعار المشين أن نرى, أن نرى محلات الظهور وقد امتلأت باللون الأحمر وهو شعار هذا العيد الفاجر أو ترى الأسواق وقد امتلأت بالدمى والصور صور القلوب الحمراء التي يتهافت عليها التافهات والتافهون لإهدائها من بعضهم إن المشاركة بهذا العيد القبيح لهو اتباع لطريقة الغرب الكافر في العلاقة بين المرأة والرجل وإعلان لهذا الذي اسس على علاقه غير شرعيه وان المراه التي تشارك في هذا الفعل لا تشهد على نفسها بالفجور وانها ساقطه عند عامه الناس ويسيئون بها الظن ولو كانت بريئه فالواجب عليها حتى يسلم لها دينها وعرضها أن تبتعد عن مواطن الريبة والتهم كما ينبغي على وليه الأمر أن يكون حريصاً على ذريته وأن يقطع حبل الشيطان قبل أن يلتف حول أعناق أبنائه ولا سيم البنات ولا سيم البنات فتفقدوا أبنائكم وحذروهم من هذا الفعل. وابكي لحال كثير من بنات المسلمين اليوم التي يتهافتن إلى محلات الظهور أو شراء القلوب الحمراء وتعليمها في السيارات ولسان حال إحداهن يقول أنا أسعى إلى الفجور والمجون وربما بعضهم تفعل ذلك بحسن نية تقليداً للمجتمع فيجب على من فتح الله عليه بمعرفة حكم هذا العيد الوثني المصاري أن يحذرها من مغبة هذا الفعل الشائن انتبهوا أيها المسلمون وبخاصة الشباب لأنكم قد اطلعتم على وسائل لم يطلع عليها غيركم ممن سبقكم لا سيما الأنترنات فحوضوا الأهل بالنصح والرعاية لا ترضوا أن تتزيل البند باللباس الأحمر في هذا اليوم أو أن تتبادل البطاقات أو الظهور أو القلوب حتى مع الصديقات فإن مما يحصل من التعلق القلبي المهلك فلا تتساهد عباب الله لا تتساهدوا في هذا الأمر الخطير ولا تغفلوا عن أمر اكتشف الكفار هدمه للأخلاق فحاربوه ففي القرنين الثامن عشر على هذا العيد المسمى عيد الحب وأقضلوه واعتبروه مفسدة لأخلاق الشباب والشابات فكيف يغفر المسلم العاقل المتمسك بأخلاق دينه عن أمر تنبه عن أمر تنبه له المفار فاقد البصيرة وأنت أيها التاجر المسلم اتق الله ولا تشارك في بيع شيء له علاقة لهذا العيد الوثدي فإن كسبه حينئذ سحط حرام وحلي أن لا يبارك الله فيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم أي على المشابهة الكفار في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك لأن في ذلك إعانة على المنكر فليتب الله المسلم أن يعين إخوانه المسلمين على مخالفة أمر الله بل نواجب عليه أن يحذرهم من عاقبة هذا الفعل لا أن يبحث عن الربح المادي ولو كان في المقابل ضياع دين إخوانهم هذا وإن مثل هذه الأعيال الممتدعة فضلاً عن كونها ليست من الدين فقد أدت من ضعف العلاقات بين صفوف المجتمع كما هو واقع الغرب الكافر فلا يتذكر الرجل زوجته إلا في يوم الحب ولا يذكر أمه إلا في عيد الأم ولا يذكر فضائل بلده إلا في, إلا في اليوم الوطني ألا فالتقوا الله عباد الله ولا يغلبنكم أهل الفجور على دينكم وأخلاقكم واحذاروا من التساهل فيما ترونه صغيرا حتى يصير كبيرا هوي بصاحله إ كان صحيقة لا ننجات فيه وون خلاص واللهم أنا الح ح ورزقة مع وأ الباضلة باضلا ورزبن جاب اللهم مجبنا أخلااق الكافين وومشابهتهم وومشابهتهم في عيام إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين